صلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد فنكمل ان شاء الله وتبارك وتعالى دروس التاريخ الإسلامي وحديثنا عن الدولة العباسية وقبل أن أبدأ في ذلك نصحح خطأا وقعت فيه في المرة السابقة وهو أن هذا كتاب التاريخ الاسلامي أو سعة التاريخ الاسلامي 22 مجلد للشيخ محمود شاكر وقد قلت في المرة السابقة ان الشيخ محمود شاكر وأخو الشيخ أحمد شاكر وهذا المؤلف لفيها محمود شاكر رحمه الله ليس هو الشيخ محمود محمد شاكر أي أبو فهر أخو الشيخ أحمد شاكر الشيخ محمود شاكر هذا سوري والشيخ محمود شاكر محمود محمد شاكر هذا مصري صاحب أباطيل وأسمار وصاحب رسالة في الطريق إلى ثقافتنا وقد توفي سنة 1997 أما الشيخ محمود شاكر صاحب التاريخ الإسلامي وكتاب الدولة العباسية الذي ندرسه فهو سوري الجنسية وقد توفي في الشهر نوفمبر سنة 2014 يعني من حوالي أربعة أشبر فقط قد توف رحمه الله وكلهما قد عمر ف يعني كلهما قد جاوز الثمانين وهذا الشيخ محمود شاكر رحمه الله يعني تخصص تخصص كتاباته في التاريخ الإسلامي ألف في السيرة النبوية وفي الدولة الأموية والخلفاء الرشديد من قبلها الدولة العباسية في جزئين وتاريخ العراق وتاريخ مصر وتاريخ المغرب تاريخ افريقيا اتنين مجلد تحدث عن التاريخ الاسلامي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى التاريخ المعاصر وكنا قد تحدثنا في المرة السابقة عن الدولة العباسية كمقدمة عن أهم ما يتميز به العصر العباسي قلنا بداية أن الدولة العباسية بدأت سنة 132 هجرية وسقطت سنة 656 هجرية أي أنها استمرت حوالي خمسة قرون وربع القرن وكانت عاصمة الخلافة في هذه الدولة هي بغداد وأول خليفة هو عبد الله السفاح واسمه عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد ابن عباس وقد ولي الخلافه بعد سقوط الدوله الأموية سنه 132 وظل خليفة إلى سنة 136 تعددت الإمارات في عهد الدولة العباسية وكل إمارة لها رقعة من الأرض تحكمها وعلى سبيل المثال ذكرنا أن دولة القرامطة قد ظهرت في الجزيرة العربية ووصلوا إلى الشام ودولة الفاطميين قد ظهرت في شمال إفريقيا في مصر ودولة الحمدانيين ظهرت في شمالي بلاد الشام وسيطر البويهيون على الدولة العباسي وظلت هذه الدول المتفرقة متناحرة على الرغم من أنهم يدعون التشيع وقف الفاطميون في وجه القرامطة وقاتل البويهيون الحمدانيين وتميز هذا العصر أيضا بتوقف الفتوحات الإسلامية من أواخر العهد الأموي وانفصلت أجزاء عن الدولة رسميا وأعلنت قيام خلافة مستقلة مثل الدولة الأموية في الأندلس قلنا أن الدولة الأموية قد سقطت في 132 هجرية إلا أن عبد الرحمن ابن هشام ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك قد فر من الشام الى الاندلس واقام هناك دولة سماها الدولة الاموية في الاندلس وظلت هذه الدولة من سنة 138 الهجرية الى القرن الخامس الهجري يعني حوالي ثلاث قرون يعني انتسقطت سنة 438 فكأنها ظلت هناك في الأندلس 300 سنة الدولة الأموية في الأندلس كذلك كانت في مصر الدولة الفاطمية استقلت عن هذه الخلافة العباسية وأصبح لها خليفة مستقل كانت في مصر وفي أجزاء من إفريقيا تميز هذا العصر أيضا بالطرف الشديد الذي جعل الناس ينصرفون عن حياة الجندية وقام الخلفاء بالاتيان بجنود أتراك وترقوا في الرتب حتى صاروا قادة وأصبح الأمر بأيديهم على الحقيقة صار الخليفة ويرد اسم فقط وأما الذي يدير شؤون البلاد هم هؤلاء الجنود الأتراك الذين يعزلون الخليفة إذا شاء فتميز هذا العصر كما قلنا بأربعة أمور الأمر الأول الشيعة والحركات الباطنية الأمر الثاني سيطرة الجند على مقدرات الدولة الأمر الثالث العصبية الشديدة والتناحر والاختلاف بين هذه الإمارات ثم المظاهر الحضارية المادية المتمثلة في الترف الذي كان مسيطرا على ذلك ويقوم الشيخ محمود الشاكر رحمه الله في هذا الكتاب باستعراض كل أمر من هذه الأمر الأربعة بالتفصيل فبدأنا في المرة السابقة بالتحدث عن اول أمر أول مظهر من مظاهر هذه الدولة العباسية وهو الشيعة والحركات الباطنية وقلنا أن آل البيت ينحصرون في أبناء أبي طالب وأبناء العباس وحمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لكن حمزة ابن عبد المطلب لم يعقب أي لم يولد له ولد إذن سقط حمزة فبقي ابناء أبي طالب المتمثلون في علي بن أبي طالب وجعفر ابن أبي طالب وعقيل ابن أبي طالب وأبناء العباس على رأسهم عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وبعض الناس الشيعة يحصرون آل البيت في علي بن أبي طالب فقط وأبناؤه وليس أبناؤه فقط بل أبناؤه من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم فأبناؤه من غير فاطمة ليسوا من أل البيت كمحمد ابن الحنفي المشهور فأمه ليست فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وإنما أمه اسماء الحنفي فعند الشيعة محمد ابن الحنفي ليس من أل البيت لأنه ليس من نسل فاطمة رضي الله عنها وقلنا أن الخلاف بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي ولي الحكم ولي الخلافة سنة 35 هجرية بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بايعه المسلمون فصار خليفة للمسلمين الخليفة الرابعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فولي الخلافة سنة 35 هجرية وكان الخلاف بين معاوية رضي الله عنه وبين علي بن أبي طالب يتمثل في أن معاوية رضي الله عنه يريد القصاص من قتلة عثمان فعثمان بن عفان من بني أمية ومعاوية بن أبي سفيان من بني أمية أيضا فهم أولاد عم ومعاوية بن أبي سفيان كان واليا على الشام في عهد, في عهد عثمان وظل كذلك أيضا في عهد علي رضي الله عنه واليا على الشاب فأراد أن يستعجل علي بن أبي طالب في الأخذ بثأر عثمان بن عفان رضي الله عنه ولكن علي رضي الله عنه رأى أن يؤجل هذا الأمر بعضا من الوقت حتى تستقر الدولة فمن هنا نشأ هذا الخلاف بين معاوية رضي الله عنه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وانتهى الأمر بمقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه على يد عبد الرحمن ابن ملجة وولي الخلافة بعد علي بن أبي طالب الحسن ابن علي ابنه فولي الخلافة ستة أشهر واشتد الخلاف بين المسلمين فرأى الحسن بن علي رضي الله عنه أن يتنازل عن الخلافة بعد أن وليها ستة أشهر أن يتنازل عنها لمعاوية بن أبي سفيان في العام الأربعين او في مطلع الواحد والأربعين للهجرة وسمي هذا العام عام الجماعة عام الجماعة أن اجتمعت الأمة على هذا الأمر وصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين فأصلح الله عز وجل بين الحسن بالحسن ابن علي رضي الله عنه بين طائفتين عظيمتين من المسلمين في هذا العام وظل الحسن بن علي تحت قيادة معاوية الخليفة عشر سنوات حتى مات سنة خمسين للهجرة حسن ابن علي رضي الله عنه ثم خرج الحسين ابن علي رضي الله عنهما على يزيد ابن معاوية لأن سيد ابن ابن أبي سفيان ولي الخلافة حوالي عشرين سنة من واحد واربعين لستين وسنة خمسين 51 كان قد عهد إلى ابنه يزيد يعني قبل أن يموت معاوية بعشر سنوات قد عهد إلى ابنه يزيد ابن معاوية أن يكون خليفة بعد أبيه فلما مات معاوية سنة 60 ولي يزيد الخلافة يزيد معاوية ولي من سنة 60 إلى 63 ثلاث سنوات فخرج الحسين ابن علي رضي الله عنه على يزيد بن معاوية وقتل رضي الله عنه في موقعة كربلاء سنة واحد وستين للهيئة وكان هذا في شهر محرم في يوم عشور تجد الشيعة بقى يوم, الايه؟ يوم عشورة في عشر محرم يصنعون الايه؟ يضربون أنفسهم بالسيوف وتسيلوا الدماء لأنهم يحيون ذكرى, ذكرى مقتل الحسين إذن وصلنا إلى هذه النقطة في المرة السابقة طيب قتل مع الحسين رضي الله عنه في هذه المعركة 22 من أهله من إخوته وأبنائه وأبناء أخيه الحسن وأبناء عمومته أولاد جعفر بن أبي طالب وأبناء عقيل بن أبي طالب وأقام أبناء علي وأحفاده بعد ذلك في المدينة وكانوا جميعا أهل هداية وخير ولكن المدينة لم تلبث أنثارت على يزيد بعد أن وصلت إليها اخبار فاجعة كربلاء فداهمها جيش الشام وجرت معركة رهيبة بين الطرفين عرفت بمعركة الحرة واستشهد فيها إثنان من أولاد عبد الله بن جعفر وهما أبو بكر وعون الأصغر وبعد مدة وقامت قتل المختار ابن أبي عبيد الثقافي وعبيد الله ابن علي ابن أبي طال أما قال العباس فقد برز منهم أبناء عبد الله ابن العباس واشهرهم علي بن عبد الله نقرنا أن السفاح اللي هو عبد الله السفاح اسمه عبد الله بن محمد بن, إيه؟ بن علي هنا配وله اشهرهم علي بن عبد الله اللي هو ينجي محمد ومحمد ينجي مين؟ عبد الله السفاح فعبد الله ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس كان يقوم بالحميمة من البلقاء من أعمال الأردن ويبدو أن عبد الله ابن محمد ابن الحنفية والملقب بأبي هاشم قد عاد من الشام من زيارة الخليفة سليمان ابن عبد الملك وأحس بدنو أجله في الطريق فعرج على ابن عمه محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس وطلب منه أن يعمل ضد بني أمية للإطاحة بهم وأثار كلام عبد الله بن محمد ما في نفس محمد بن علي من طموح فبدأ يعمل لذلك ولكنه لم يدعو لنفسه وإنما جعلت دعوة إلى الرضا من آل محمد حنكة منه كي لا يفرق صفوف صفوف آل البيت وحتى ينتظم أنصارهم جميعا في الدعوة وفي الوقت نفسه يعمي عن نفسه وفي الواقع فإن العمل كان له ما دامت الأمور مرتبطة به ويحرك الدعاة والأنصار حسب ما يشاء يعني كأنه بيقول إيه الدعوة تكون إزاي أن لابد أن نوقر آل البيت أن نحترم آل البيت أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم ابناء الحسن وأبناء الحسين هكذا هذه الدعوة عشان الناس إيه؟ يعني تجتمع عليه وجعل مقر الدعوة مدينة الكوفة حيث يقيم كبير الدعاة ويكثر فيها أنصار البيت ولا يأتي إليه في الحميمة اللي في الأردن إلا كبار دعاته ويمرون عليها على شكل تجار أو حجاجا إلى بيت الله الحرام فالتقون به ويتلقون التعليمات منه ساعد على قيام الدعوة وانتشارها حركة زيد بن علي بالكوفة عام 122 هجرية واستشهاده فيها فعرفين الطائفة الزيدية في اليمن الزيدية دول زيد أتباع زيد بن علي زيد العابدي العابدين ابن الحسين بن علي يعني زيد بن علي زيد هذا جده الحسين جده الحسين فهذا كان في الكوفة دعا إلى يعني احترام آل البيت وكذا وكذا فاستشهد في الكوفة سنة هجري هذا كأنه بيقول ايه يعني في عوامل بتخلي الناس ترجع بقى لآل البيت وبدل ما دولة بني أمية معادية لآل البيت فاللي بيحصل هنا دولة ايه ان في هذا يدعو الى احترامهم وكذا وفي نفس الوقت يقتلوا منهم أناس فالحسين يقتل في كربلاء وزيد بن علي يقتل أيضا في الكوفة بعد مقتل الحسين مثلا بخمسين عاما إذن كإذن الأمور تجهز إلى أن تسقط دولة بني أمين ثم أطلق سراحه قال ثم قام ابنه يحيى ابن زيد هذا من بعده في مدينة بلخ عام 125 إجرية بعد أن فر من الكوفة إثر مقتل أبيه ودعا لنفسه سرا فقبض عليه ثم أطلق سراحه بأمر من الخليفة الوليد بن يزيد وسير إلى الشام فاعتصم في بعض الطريق وقاتل أنصار الأمويين حتى قتل وكذلك خروج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بالكوفة أيضا عام 127 أجلية أيام يزيد بن الوليد ثم انتقل إلى المشرق وقصدته بنه هاشم وفيهم أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور وعما هما عبد الله بن علي اللي هو وعيسى ابن علي وكذلك بعض بني أمية منهم سليمان بن هشام بن عبد الملك وعمر بن سهيل بن عبد العزيز بن مروان إلى أخير وعلى الرغم ما في الخروج على الإمام من مخالفات شرعية إلا أن يظهر كفرا بواحا أو يصاب بجنون إلى كأنه يتحدث عن مسألة الخروج على الحاكم فيقول ان الخرج على الحاكم فيه مفاسد شرعي إذا اكتبت أكثر العلماء يقولون يحرم الخرج على الحاكم الفاسق الفاجر إلا أن يظهر كفرا بواحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا أو أن يكون مصاب بالجنون خلاص لأن المفروض ان هذا الحاكم قد والله الله عز وجل هذا الأمر ليقوم بحكم الله هو بقى لا يقوم بحكم الله مضيع فروض الله ولا يحكم بالعدل وكذا وكذا وعند المسلمين استطاع وقدرة على أن يزيلوا هذا الحاكم يبقى يجب عليهم أن يزيلوا يقولش لا ما تخلقش عليه خليك ريول يحكم ومعه قدرة مثلا تعادل ألف رجل وفيه عشر مليون من البشر صالحين في هذا البلد أو اثنين مليون أو مليون ومعهم القدرة أي عقل يقول لا بل ظلوا كما أنتم ودعوا هذا يحكمكم بالظلم إن فحش هذا إزالة المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلما يستطع فبلسانه فلما يستطع في قلبه إذا أردت إذا استطعت أن تزيل هذا المنكر بدون مفسدة تترتب على ذلك أكبر من هذه المفسدة إباجئ لكن بعض الناس تجد طرفين طرف يقول بالخروج مباشرة أيا كانت النتائج مفسد أعظم ستحدث يجب أن يخرم هذا طرف والطرف الآخر يحرم مطلقا بل يبد أن تظل تحت قيادته حتى ولو كان فاسقا وفاجرا وإن استطعت أن تزيله فلا تزيل خلك كذا منت هذا طرف هذا طرف أين الحق وسط يقول إذا غلب على الظن أن الخروج أو تأكد أن الخروج سيأتي بمفسده فيحرم الخروج لا تخرج لأن ده يأتي بمفسد أكبر كيف تعلم أنه سيأتي بمفسد أكبر القرائن بالأمثلة السابقة حصلت في المنطقة الفانية وكان كذا وحصل كذا هذا أمر اجتهادي أما الذي يقول يحرم الخروج مطلقا واتركوا هكذا ظلوا كما أنتم لا إن كانت لديك الاستطاعة والقدرة وتأكدت أو غلب على ظنك أنه لن تحدث مفسدة واجب أن تزيل هذا المنكر إذن الأغلب, إيه؟ الأغلب أن أكثر الخروج يكون فيه مخالفات تحدث فيه مفسدة خلاص لكن في بعض الأحوال قد يكون قد لا تحدث مفسدة إذن هنا الشيخ رحمه الله يقول بالرغم مما في الخروج على الإمام المخالفات شرائية إلا أن يظهر كفرا بواحا أو يصاب بجنون فإن عامة الناس تنظر نظرة عطف إلى من تحل به نكبة عازي يقول يعني كأن الحسين رضي الله عنه لما خرج على يزيد يزيد كان خليفة حاكمه الحسين خرج عليه وخرج معه صحابك كان فيه سليمان بن سرد صحابة خرجوا ليه الصحابة دول خرجوا غلب على ظنهم إيه؟ ان هذا الفساد سيزول وسنأتي بخير بعده فخرجوا فاذا حصلت نكبة لهذا الذي خرج حتى وان كان ظاهر الامر انه كان الافضل ان يخرج الناس تتعاطف معه مثلا دلوقتي واحد كان مش ملتزم وعمل مثلا حركة معينة ولا مؤسسة ولا كذا وعمل خروج حكم عليه بعشرين سنة بكذا تي ناس متعاطفة معه مع انه قد يكون لبرالي يدعو الى فصل الدين عن الدولة وان مفيش حكمة بالدين خالص وكذا بس الناس تتعاطف يقول شوف ضحب نفسه سجن عشر سنوات من عمره شوفت التعاطف مثلا مع ننسه مالدلة في جنوب أفريقيا 25 سنة سي هو رجل يعني لا, ليس لا يدعو إلى الدين ولا إلى الإسلام ولا, ولا شيء لكن إيه؟ الظلم ده أو المسألة دي تخلوا الناس تعاطف. فهذا هو الذي حدث خاصة إذا كان من أهل البيت هو من؟ الحسين من دعالي رضي الله عنه يدعو إلى إصلاح ما فسد وهذه العواطف قد هيأت الجو للدعوة العباسية وما ظن أبناء علي إلا أن لهم في الدعوة نصيبا فلما قام العباسيون بالأمر واستأثروا بالحكم وقف شيعة أبناء علي موقفا معاديا للعباسيين وقاموا يعملون ضدهم فمن جانب ثاروا ضدهم واستمرت حركاتهم ومن جانب آخر اتهموهم بالظلم ورموهم بالمفاسد وأشاعوا الدعايات ضدهم والسخرية منهم ومن تصرفاتهم وبالمقابل فقد لاحق العباسيون خصومهم السياسيين من شيعة ابناء علي رضي الله عنه وشددوا عليهم واضطهدوهم ونكلوا بزعماء ثوراتهم كي يلقوا بينهم الرعب وأحيانا حاولوا استضاء بعضهم اتقاءا وخافا من حركتهم فتقوقع الشيعة على أنفسهم بعد أن أصابهم ما أصابهم فجعلوا لأنفسهم عقيدة خاصة بهم اختلفت عن الإسلام هنا كأنه بيحكي القصة جات إزاي لا بنقولش أن أحفاد سيدنا علي أو أبناء سيدنا علي عملوا نفسهم دين جديد لا هي البداية أن الحسين رضي الله عنه خرج على يزيد لأنه يرى أنه أحق بذلك وأن يزيد كان فاسد بالإجماع فعل يزيد كان خليفة فاسد فقال أن لو خرجنا سنسقط هذا الرجل ثم نحكم ونحن أحق بذلك لأن سيدنا علي رضي الله عنه هو الخليفة الرابع والحسن أخ الحسين هو الخامس والحسين كان له فضل عظيم في الناس محبوب بطريقة شديدة جدا حتى إن بعضهم قال يعني تزوج من شئت وطلق من شئت يعني من ضمن الأشياء التي ذكرها الأمام السوط في تاريخ الخلفاء أن الحسين كان مطلاقا يعني طلق كثير قوي فبعضهم من حب الحسين قال تزوج ما شئت وطلق ما شئت ما فيش مشاكل عاد من حبهم له إذن له فضاء العظيمة أو الحسن آسف صحيح فبراء من ذلك إن الحسين رضي الله عنه كان له إيه فضل عظيم براء من ذلك سيدنا معابا سنو يأخذ الخلافة ويأطيها ليزيد وكذا إذن كأنهم يرون أنهم لهم حق في ذلك طيب اللي بعدهم بقى من أتى بعدهم حصل بقى تأصيل تغيير المسألة بدلا ما كانت أحق بالخلافة بس لا وضعوا بقى أشياء اللي احنا ندرسها مسألة العقيدة الفاسدة للشياء يقول ونسبوا أيضا من ضمن ذلك نسبوا لهم التأويل والمعرفة دون سباهم طعنوا بصحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم نسبوا هذا كله إلى أعلام المسلمين من آل البيت فدوانوا كتبا ونسبوها لسابقين مثل نهج البلاغة الذي نسب لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما تجرى كتب نهج البلاغة هذا طبعا مليان سليب بلاغية وكلام جميل جدا بس فيه سبل سيدنا معاوية مباشرة وفيه بقى كلام عن سيدنا عمر بن العاص ان هو بيسبه علي فاتبالك حيات بشعة يعني فاذا نهي البلاغة هذا بيقوله ده بتاع سيدنا علي ده خطب سيدنا علي وكلمات سيدنا علي واحد مألفه خلص نهي بلاغة رقم واحد عند الشيعة لازم الاول تقرأه عشان تبهر بسيدنا علي وعشان تباين ان سيدنا معاوي هذا مغتصب للخلافة وانه هو فاسد جدا وكل شيء وكذلك أوجدوا فقها خاصة نسبوه لجعفر الصادق يقولوا المذهب الجعفري المذهب الأربعة والمذهب الخامس المذهب الجعفري فين جعفر الصادق عالم من العلماء لكن هما يعني زي الحسن البصري مثلا مذهب الحسن البصري مشهور مش معروف مذهب الليث بنساعد عالم من العلماء لكن هما يريدون أن إيه؟ إحنا حاجة تانية خالص في عندنا مذهب اسمه جعفر الصدق مذهب الجعفري تمام وده كله بعض الأقوال المخلفة لكن متفق مع كتير لكن هم يقولوا المذهب الجعفري عشان بقى إيه حط برحته بقى قال جعفر الصدق كذا كذا كذا أي شيء يفعله يقول لك إيه السنة جعفري مش تبعكم مش تبع المذهب الأربعة بتاعتكم أنا مذهب تاني خالص طيب هل ثبت أن جعفر الصدق قال هذا الكلام في أشياء كثيرة نسبت إليه زورا أشعر الكذب على الخلفاء العباسيين وخاصة الأقوياء منهم والصالحين أمثال هارون الرشيد الذي كان يحج او يغزل والمتوكل الذي أحيى السنة والمعتضد الذي كان قويا ولننظر إلى بعض هذه الافتراءات التي يبدو فيها الاختراع مباشرة أخرج السلافي في الطيوريات بسنده طبعا بعض الناس ممكن يقرأ يقول السلافي هي السلافي كسر السين وفتح الله له كتاب اسمه الطيوريات الطيوريات مليان بقى أكاذيب رهيبة جدا شوف من ضمنها الأشياء دي وهذه الأشياء أنا قرأتها في تاريخ خلفاء السيوط ولما قرأتها يعني أنا تردت على, على در التي طبعت هذا الكتاب قلت لهم يعني أنتم تنزلون وتطبعون طبعات محققة ممتازة لكن كيف يطبع مثل هذا الكتاب ولا تعقبون ما فيش تحقيق الكلام ده ايه كلام له الجبين استحال يكون ده واحد خليفة ولا واحد قمة الفساد اللي في الارض تسمع القصص او دمثاله مثلا شوف هارون الرشيد هارون الرشيد احد الخلفاء العباسيين ولي الحكم 23 سنة 170 الى 193 كان يحج عاما ويغز عاما له اشياء طبعا مخلفة صحيح بس شفت يقول بسنده عن ابن المبارك قال لما أفضت الخلافة إلى الرشيد الرشيد هارون ابن محمد المهدي ابن أبو جعفر المنصور أبو جعفر المنصور هو جد هارون الرشيد خلاص؟ لما أفضت الخلافة إليه يعني بقى هو الخليفة سنة مئة وقعت في نفسه جارية من جوار المهدي لو مين؟ أبوه أبو اسم محمد المهدي فيقوله الخليفة المهدي يبقى محمد المهدي معروفة الخليفة الرشيد اللي هو هارون الرشيد يعني الخليفة المنصور يبقى مين كده يعني تتلافل للدول عباسيك فإذا أبوه محمد المهدي مات عنده يارية فراودها عن نفسها فقالت لا أصلح لك ليه إن أباك قد طاف بي يعني أنا ملكي تبع ما ينفعش ان انت ايه تفعله معي هذا الشيء فشغف بها خلاص بيحبها جامد طب يعمل ايه بقى قال فارسل الى ابي يوسف عارفين طبعا ابو حنيفه اشهر اثنين الترزيتو مين ابو يوسف محمد بن الحسن الشيباني ابو يوسف ده اسمه يعقوب بن ابراهيم ده بقى كان ما تلاقي القصص كلها تلاقي ان ابو يوسف ده الذراع اليمين بتاع هارون الرشيد أي حاجة عزيلا حل يسأل أبي يوسف نعمل إيه حل هل نكشف لنا صرفك هنا بيقوله إيه فأرسل إلى أبي يوسف فسأله أعندك في هذا شيء عزيلا نشوف صرفها المسألة دي أنا لهذه الجريعة أحبها وأريد أن أقع علي او أريد أن أتزوجها وهي تبع أبوي طب نعمل إيه قال له يا أمير المؤمنين او كلما ادعت أمة شيئا ينبغي أن تصدق لا تصدقها فإنها ليست مأمونة خلاص يعني اشتغل مهمكش هي لا تصدق هي كالدابة طبعا كلام غريب فقيه أبو يوسف إيه فين والحلف البيانته عليه على من الداع واليمين على من أنكر طب فين الكلام ده خلاص قال ابن المبارك ابن المبارك قال فلم أدري ممن أعجب من هذا الذي وضع يده في دماء المسلمين وأموالهم يتحرج عن حرمة أبيه اللي هو هارون رشيد يعني انه وضع يده في دماء المسلمين وأموالهم يتحرج عن حرمة أبيه يعني كان انت عملت الأصعب فجيب على وحدة تبع ولدك أنا أعجب من هذا أم من هذه الأمة التي رغبت بنفسها عن أمير المؤمنين أم من هذا فقيه الأرض وقاضيها اللي هو أبو يوسف يعني الذي قال اهتك حرمة أبيك وقضي شهوتك وصيره في, وصيره في رقبتي كده؟ هذه مثلا قصة متألف غريبة جدا لا أبو يوسف العالم الفقه الفذ هذا يعني ممكن يتبى نفسه كده بالطريقة دي ويقول له لا ما يهمكش ويكذاب ويشتغل ولا هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويغزو عاما ممكن يعمل حيزا كده خلاص ضاقت به الأرض إلا هذه الجارية عشان يعمل كده تاني حاجة ذكروا أشياء عن الرشيد وأبي نواس الشاعر طبعا أبي نواس يندى له الجبين وأبو نواس لم يرى الرشيد يعني في التالي كده أبو نواس إيه لم يرى الرشيد صحيح كان عايش في عصره أبو نواس مائة مئة وهارون الرشيد مائة مئة تلاتة وتسعين لكن لم يدخل عليه وذكروا أشياء أكثر من ذلك عن صلة أبي نواس بزوج الرشيد زوج الرشيد زوج اسمها زبيدة بنت جعفر بن منصور فقالوا ضمن الحياة الكذب يعني أن أبا نواس دخل مرة قصر الخليفة فرأى الرشيد نائما مغطا فاستلقى فلقاه فرفع الرشيد رأسه ونهره تعمل أي يعني وقال ما هذا يا أبي نواس قال معذرة يا أبي الأممين فقد ظننتك السيدة زبيدة يعني فكرت فكرتك انت مراتك يعني ده كلام غريب ويتهمون الامين بكثره شرب الخمر هارون الرشيد عنده الامين والمامون والمؤتمن والمعتصم دول اربع اولاد بتوع هارون الرشيد خلاص الامين مسك بعد ابوه بعد ابيه فاتهمونا بكثره شرب الخمر وفي نفس الوقت يصفونه بأنه أراد قتل أبي نواس عندما انتهى إليه أنه يشربه المعالم من أبي نواس بيشرب خمر أراد قتله وهو مدمن الخمر ولننظر إلى ما قيل عن المتوكل في لهوه وعشقه لجواريه الكثيرات وهذه الجوار الأديبات الشاعرات اللواتية ضمن الشعر وبأفضل من أي شاعر بل يقولنه ارتجالا وبشكل جيد قوي وسبك متين لهن بل لهن كرامات بحيث يظهر وضع مثل هذه الرواية والتعب في إخراجها بهذه الصورة المبالغ فيها هنا برضو قصة هي أخرج عن علي بن الجه اللي هو السلافي في الطريق البر قال أهدي إلى المتوكل الجارية يقال لها محبوبة قد نشأت بالطائف وتعلمت الأدب وروت الأشعار فأغري المتوكل بها ثم إنه غاضب عليها ومنع جوار القصر من كلامها فدخلت عليه يوما فقال لي دخلت عليه يوما فقال لي قد رأيت محبوبة في منامي كاني قد صالحتها وصالحتني فقلت خيرا يا امير المؤمنين فقال قم بنا لننظر ما هي عليه فقمنا حتى أتينا حجرتها فإذا هي تضرب على العود وتقول ادور في القصر لا ارى احد أشكو إليه ولا يكلمني حتى كأني أتيت معصية ليست لها توبة تخلصني فهل شفيع لنا إلى ملك قد زارني في الكرة وصالحني يعني هي نفس نفسي نفس الرؤية وشفت أنها نوى بصالحها وهي كذلك شفت نفس الرؤية. نفس الرؤية قالت حتى كأني فهل شفيع لنا إلى ملك قد زارني في الكرة يعني في النوم وصالحني حتى إذا ما الصباح لح لنا عاد إلى هجره فصار من فصاح المتوكل فخرجت فأكبت على رجليه تقبلهما فقالت يا سيدي رأيتك في ليلتي هذه كأنك قد صالحتني قال وأنا والله قد رأيتني فردها إلى مرتبتها فلما قتل المتوكل فصارت إلى بغل كبير ده بأ واحد تركي كان ما سكي يعني قائد الجندية إلى بغل كبير فأمر بها يوما للمنادمة فجلست منكسة فقالت غ... فقال غني فاعتلت فأقسم عليها وأمر بالعود فوضع... فوضع في حجرها فغنت ارتجالا أي عيش يلذ لي لا أرى فيه جعفرة جعفر جعفر ده هو مين؟ متوكل يعني متوكل ده اللقب بتاعه اسمه إيه؟ اسمه جعفر فبتقول أي عيش يلذ لي لا أرى فيه جعفر ملك قد رأيته في نجيع معفر كل من كان ذا هويام وسقم فقد بر غير محبوبة التي لو ترى الموت يشترى لاشترته بما حوته يداها لتقبر فإن موت الحزين أطيب فإن موت الحزين أطيب من أن يعمر للحزين يموت أحسن يقول كده يعني فغضب بغى وأمر بها فسجنت فكان آخر العهد به قصص بقى كثيرة جدا تجدها عن مين عن بني العباس من اللي اكتبها, اكتبها اللي هما الشيع خلاص ان بقى القصة الخليفة ده شغلته يعني موسيقى وأغاني وعود وجواري وشرب خمرة وكذا فين الدولة فين, فين فاق مثلا يعني أحوال البلد في مفيش مذكرش أي شيء من الأشياء يعني الطيبة عن أي شيء من أحد إيه؟ الأمم العباسي طيب وفي حكاية إن اخترعت حوالي القرن الرابع اخترعت حوالي القرن الرابع الهجري أن عبض الدولة خطب الأميرة جميلة فامتنعت عليه فلما أسرها استولى على جميع أموالها وقيل إنه فرض عليها مالا وألزمها إما أن تؤديه أن تؤديه أو تختلف إلى دار القحاب يعني تروح تشتغل ايه امرأة عاهرة يعني لتكتسب ما تؤديه حتى إذا ضاق بها الأمر انتهزت غفلة الموكلين بها وغرقت نفسها في دجلة الشيخ محمود الشاكر بيعقب يقول ايه إذا كان الخلفاء بهذا اللهو المفت وهذا المجون الواسع فمن الذي كان يسس أمور البلاد ويثود عنها ويرسل الجيوش وينطلق أمامها أحيانا وأحيانا أخرى ينطلق الأمراء من ابناء الخليفة وإخوته وأبناء عمومته والذين من المفروض حسب هذه الروايات أن يكونوا مثل إمامهم لما يكون الخليفة بالطريقة دي إذا كان رب البيت ها بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص فالمفروض أنه ذو البائد اللي تحته زينا في نفس الكلام إذا كان ذا الرأس الكبرى يعني كده فيقول وإذا كان الخلفاء على هذه الصورة المدونة في التاريخ فمن الذي شاد هذه الحضرة العظيمة التي نفتخر بها بين أمم الأرض وهي في أعلى مستوى مما شادته الأمم الأخرى أهكذا جاءت ودون تعب ومن غير جهد أم أقامها غير أسلافنا ثم نسبت لهم حقيقة إن الذين شادوا حضرتنا رجال عظماء ولكن التاريخ الذي دون بأيد مغرضة قد حط من شأنهم كثير وإن توارى كثير من الطالبين واختفاءهم قد سهلت دعاء كثير من الرجالات النسب الهشمي وبسبب حب المسلمين لآل البيت قد جعل كثيرا من الطامعين في السلطة ينسبون أنفسهم لآل البيت حتى يلتف الناس حولهم ثم يقومون بحركات ضد الدولة من هذه الحركات كانت فتنة الزنج ودعوة العبيديين ثم الفاطميون وبعض القرامطة والفرق الباطنية حتى اختلت الأمر على كثير من المؤرخين ان كل الفرق دي الفاطميون مثلا هم اسموهم عبيديون ولا فاطميون هم يقولوا بقول, فاطميون ليه؟ عشان يقولك تبع السيدة فاطمة ريسالك هاته هم غلومش علاقة بسيدة فاطمة خالص عبيد الله المهدي هو ده اللي تنسب اليه الدولة الايه الفاطمة اسموه العبيدي العبيدية العبيد الله ده منين عبيد الله ده من المغرب بالمغرب واتى لمصر وانا ايه انا فاطمه انا سبي هاشمي عشان يقولوا ايه دول من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم دول من سلاله سيده فاطمه اسمهم الفاطميون لكن هما مش علاقه بالقصه خالص والنسب الهاشمي ضاع فين النسب الذي يثبت انك من نسل النبي صلى الله عليه وسلم او من نسل فاطمه رضي الله عنها كله يدعي كده الفاطميون يدعون كده كذلك, كذلك والباطنيه كذلك والزنج أيضا يقولون نحن ايه من من شيعة الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دي كانت المساله الاولى وهي الشيع والحركات الباطنيه في الدوله العباسيه ففهمنا القصه ما نعرف الموضوع جه ازاي من اساسه ان الحسن بن علي تنازل لمعاويه خلاص رضي الله عنه الحسين بن علي خرج على يزيد يبقى ما زلنا ايه في ان فيه اموية وفيه آل البيت تمام بدأ بقى يحصل ايه التمهيد من فرع اخر من آل البيت لو مين بقى محمد عبد الله استفاح لو ابوه بقى هو عبد الله ابن محمد بن علي يبقى من محمد بن علي ابن عبد الله ابن عباس هذا اراد ايه انه يعيد المسألة لسيدنا علي لابناء سيدنا علي خلاص فسقط الدوله الاموي على فتره من سنه 61 الى 132 حتى سقط وبعدين مسك بقى مين اللي أبناء او احفاد سيدنا عبد الله بن عباس ده العباسي اللي على راسهم عبد الله السفاح وبدات المساله تمشي بالطريقه ديت كل فرقه بتنقسم منفصل عن الدوله العباسيه بيقول احنا شيعا برضه احنا شيعا برضه اتبعكم احنا تبع اهل البيت برضه وهكذا فاذا هو اهل البيت ستار يتستر بهؤلاء عشان عشان يمسكوا مثلا الخلافه وعشان الناس تحبهم وتتعاطف معاهم وهكذا دي كل القصه اللي كانت في النقطه الاولى مساله الايه الشيعا ايوه الحركات الباطنيه الامر الثاني وهو سيطرة الجند على مقدرة الدولة وقلنا أن لم يكن هناك جند دائمون أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الرشدين وإنما يهرع المسلمون للانخراط في صوف الجيش ما يقول حي على الجهاد كله كله يطلع فيش غربائه ليس على الأعمى حرج ولا على, على, على الأعراج حرج ولا على المرضى حالما عزر والنساء ما فيش جهاد تمام لكن بعد ذلك أصبح الخليفة يعين قائد الجيش وأن فيه جنود يدخلوا الجيش وهكذا والأمير بدوره يختار قادة الجناحين القلب الساقة كما يكون حول الخليفة عدد من أفراد ينفذون أوامره في الحدود وأمور الحزبة وحرص عمر الفاروق رضي الله عنه أن لا يختلط المجاهدون الجند بسكان المدن كي لا يخردوا إلى الراح دي كانت من فكرة من سيدنا عمر الخطاب ان الجنود ما يختلطوش بإيه؟ بأهل المدن ليه عتى لا يخلدوا إلى الراحة ويميلوا إلى الدعاء فأمروا, فأمروا أن يقيموا في معسكرات خاصة بعيدة عن المدن نشأت نتيجة لذلك مدن البصرة والكوفة والفستات ولعلنا نرى اليوم اثر الجند في المدن عندما يختلطون بالأهالي وما ينتج عنه من تعد الجند وغطرصة الضباط وأثر ذلك أيضا على الناحية الأمنية ده في عهد سيد نعم الخطاب وعثمان وعليه لم يختلف الأمر كثيرا في العهد الأموي والعصر العباسي الأول عما كان عليه في صدر الإسلام مادام توجد فتوحات أو غزوات على الأقل ومادام الخلفاء أقوياء وللحكم هيبة فلما توقفت الفتوحات وقل الغزو وضعف الخلفاء وذهبت هيبة السلطة اختلف الأمر تماما نحن قلنا في المقدمة إن خلاص بقى فيه طرف شديد كذا كذا طيب فين الناس بقى الجرد بتوع الدولة المسلمين الجنود اللي احنا مجندينهم للقتال ما فتوحات فيش فتوحات اصلا فيش فتوحات فايه اللي يحصل دول خلاص بقى اصبحوا زي مدنيين طب عايزين جنود ممكن يحصل عدو في اي لحظه اه يجيبوا جنود بقى من اتراك من بربر من الزنج يجيبوا ايه اناس يدافعون عن ديار الاسلام وهم مش مسلمين او قد دخلوا الاسلام حديثا فده حصل الكلام ده امتى حصل بقى في الدوله الايه العباسي. إذ لم يعد هناك جند للجهات وبدأت حركات التمرد تحدث ولم ييد المسلمون دائما ضرورة للتطوع في سبيل القضاء عليها حتى يلزموا إلزاما كما أن السكان قد مالوا إلى الرخاء بسبب كثرة الأموال التي وردت عليهم وقيام الرقيق بشؤونهم وأعمالهم كثر عدد هؤلاء الجند مع الزمن وقوي نفوذهم لأنهم أصبحوا عصى الحاكم التي يضرب بها خصومة وأصبح مركز قادتهم عظيما لأنهم وحدهم يستطيعون أن يوطدوا الأمن ويخضعوا أي قوة مهما علت ثم غلبوا على أمر الخليفة نفسه نفسه حتى قتلوا الخليفة المتوكل على الله عام 247 هجري ضمن الأشياء يعني. القتل الخليفة هم الجنود دول. وأصبح الخلفاء بعدئذ ألعوبة بأيديهم يعزلون من شاء ويقتلون من شاء ويمثلون بمن شاء واستمر ذلك حتى جاء البويهيون فسيطروا على السلطة كعسكريين وكذلك أتى السلاجقة بعدهم ولم يختلفوا عنهم من حيث الصفة هؤلاء الجند أمرهم واحد سواء أكانوا عرباً أم فرساً أم تركاً هم عسكريون فالأمر ليس مختصراً على جنس أو خاصا به الجندي الذي ربي تربية عسكرية وعاش مع السيف والرمح وتعامل معهما هو غير الذي يسوس الأمور ويدبر الشؤون يلينوا لشخص ويقصوا على آخر عايز يقول بقى ليه الطبيعة العسكرية الديوند دا والعسكري دا بتعاود انه يضرب فيش فصاد فبقول لما دول بقى يحكموا يبقى برضو البطش والقهر كده على طول تمام زي ما قلنا مرة الفاتت قد يكون لهذه القاعدة شواز ممكن واحد مربط ربيع عسكرية لكن عنده حنكة عنده سياسة يعرف يرخي شوية ويشد شوية وهكذا وعاش وتعامل معهما هو غير الذي يسوس الأمور ويدبر الشؤون يلين للشخص ويخصى يستعمل الحكمة يضع كل شيء في موضعه الجند الذي يعيش في الثكنات ويكون على أهبة القتال في كل وقت يخوض غمار المعارك حسب الأوامر التي تعطى له وإن الذي يحيا حياة قاسية قد يحقد, يحقد على أولئك الذين يعيشون حياة المطرفين فيعمل ضدهم يتكلم عن نفسية العسكري إنه ممكن يقول إيه دول مرتحين وأن أعد في الصحراء وأعد في الجبهة ومن بهدل وكذا فيقصوا على هؤلاء هذا التسلط العسكري على الحكم العباسي في عصر الثاني هو الذي أضعف الدولة لا لأن هؤلاء العسكريين ينتمون إلى شعب غير الشعب العربي كما يدعي دعاة العصبية العربية وعندما خضعت الدولة العسكريين وسيطر الجند على مقدرتها بدأ أمرها يضعف وشأنها ينحط وهذا الأمر دائم ونلاحظ في العصر الحديث أنه عندما تعيز الدول الكبرى على تحقيق أهدافها في بعض الدول الضعيفة لعزة شعبها وأنفته فإن تلك الدول الكبرى تعمل على إخضاع تلك الشعوب بحكومات عسكرية تنفذ اغراض الدول الكبرى ولا يجرؤ أحد على الوقوف في وجهها ويضع العسكريون الأمور في غير موضعها ويسكتون ويسكت... ويسكت... يسكت... يسكت... الشعب في الروح المعنوية إلى آخر إيه؟ يعني مسألة العسكرية او الجندية التي كانت تسيطر على دولة العباسية في هذا الأمر طيب كده خلصنا اتنين من المظاهر العامة للدولة العباسية الاولى كانت الشيعة والحركات البطنية الامر الثاني هو مسألة الجنود الذين كانوا يسيطرون على الدولة وهي على مقدرة الدولة فاضل اتنين بقى وهي العصبيه التي استفحل امرها عصبيه بين الناس بين اهل الدوله وكده ثم المظاهر الحضاريه المادية التي يعني اشتهر بها العصر الاي العباسي نتكلم عنها ان شاء الله المره المره القادمه قولي هذا واستغفر الله لي.